أنس. بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل لا نعرفه قال أين هو ابن عبد المطلب قلنا ذلك الأبيض الأمهق أبيض مشرب بحمره صلوات ربي واسلامه عليه. إذا تبسم كان وجهه كفلقة القمر قلنا ذلك الأبيض الأمهق فجاءه وقال يا ابن, يا ابن عبد المطلب إني سائلت, إني سائلت ومشجد, ومشجد عليك السؤال, عليك السؤال. وكان متكئا فجلس قال يا محمد من الذي رفع السماء قلت الله قلت يا محمد ومن الذي بسط الأرض قال الله قال ومن الذي نصب الجبال يا محمد قال الله قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال. الله ارسلك الينا رسولا. اسألك بالذي رفع السماء. وبسط الأرض ونصب الجبال. الله ارسلك الينا رسولا. فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم نعم والأسال الذي رفع فبصد ونصب وأرسلك إلينا رسولا الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة قال اللهم نعم الله أمرك أن تأمرنا بالصيام قال اللهم نعم قال الله أمرك أن تأمرنا بأداء الزكاة قال اللهم نعم الله أمرك أن تأمرنا بحج بيت الله بحراب والذي بعثك بالحق والذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وأرسلك إلينا رسولا لأحافظن على الصلاة ولأصومن رمضان وأعطي الزكاة وأحج الغيت ولا أزيد على ذلك فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة إن صدق لما قال وحافظ على الصلوات وصام رمضان وأدى الزكاة وحج بيت الله دخل الجنة تأمل بارك الله فيك تأمل رعاك الله الزكاة قد تسقط في هال من الأحوال إن لم يكن عندك ما إن لم يكن عندك ما يستوجب الزكاة فلا زكاة عليه والصيام يسقط للأعذار كان منكم مريضا او على صفر فعدة من ايام اخر الحج لمن استطاع اليه سبيلا لكن قل لي بالله العظيم هل تسقط الصلاة في اي حال من الاحوال اذا لو حافظوا على صلاة دخل الجنة في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله من لق الله وهو يحافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة قال أبو ذر وإن زنا وإن سرق قال وإن دنا وإن, وإن, وإن, وإن, وإن, وإن سرق قال يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق, وإن سرق. فأعادها في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم رغم أم أبي در خمس صلوات من أدى حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء ومرهان يوم القيامة ومن ضيع فلا يلومن إلا نفسه ومن ضيع فلا يلومن إلا نفسه أطلت عليكم لكن الحديث خطير خطير والقضية مهمة ابناؤنا يموتون على الخسارات